فَلَعَلَّكَ بَاخِعٌ نَّفْسَكَ عَلَى آثَارِهِمْ إِلَّا الَّذِينَ آمَنُوا بِهَذَا الْحَدِيثِ أَسَفًا إِنَّا جَعَلْنَا مَا عَلَى الْأَرْضِ زِينَةً لَّغَالِي نَبِل أَيُّهُمْ أَحْسَنُ عَمَلًا وَإِنَّا لَجَاعِلُونَ مَا عَلَيْهَا صَعِيدًا جُرُزًا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 ثُمَّ بَعَثْنَاهُمْ لِنَعْلَمَ أَيُّ الْحِزْبَيْنِ أَحْصَىٰ لِمَا لَبِثُوا أَمَدًا نَحْنُ نَقُصُّ عَلَيْكَ نَبَأَهُمْ بِالْحَقِّ إِنَّهُمْ فِتْيَةٌ آمَنُوا بِرَبِّهِمْ وَزِدْنَاهُمْ هُدًى وَرَبَطْنَا عَلَىٰ قُلُوبِهِمْ إِذْ قَامُوا فَقَالُوا رَبُّنَا رَبُّ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ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 فمن أَظْلَمُ من من افترى على الله كففا وإذ اعتزلت يَعْبُدُونَ وما يعبدون إلا الله فأووا إلى الكهف فأووا إلى الكهف يشر لكم ربكم من رحمته ويحي لكم من أمركم من فقى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 وتحسبهم أيقاظا وهم ركود ونقلبهم ذات اليمين وذات الشمال وكلبهم باسطا في راعيه بالوصيد لو اطلعت عليهم لوليت منهم فرارا ولملئت منهم رؤبا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 فلينظر أيها أذكى طعاما فليأتكم برزق منه وليتلطف ولا يشعرن بكم أخدا إنهم إن يظهروا عليكم يرجموكم أو يعيدوكم في ملتهم ولن تفلحوا إذا أبدا وكذلك اعثرنا عليهم ليعلموا ان وعد الله حق ليعلموا ان وَعْدَ وان الساعه لا ريب فيها اذ يتنازعون بينهم امرهم فقالوا بنوا عليهم دنيانا ربهم اعلم بهم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 أبصر به وأسمع ما لهم من دونه من ولي ولا يشرك في حكمه احدا واتل ما أرحي اليك من كتاب ربك لا مبدل لكلماته ولن تجد من دونه ملتحدا واصبر نفسك مع الذين يدعون ربهم بالغباة والعشي يريدون وجهه ولا تعد عيناك عنهم تريد زِينَةَ الحياة الدنيا ولا تطأ من أغفلنا قلبه عن ذكرنا واتبع هواه وكان أمره فرطا وقل الحق من ربكم فمن شاء فليؤمن ومن شاء فليكفر إنا أعتبنا للظالمين نارا أحاط بهم سرادقها وإن يستغيثوا يغاثوا بمائد كالمهل يشوي الوجوه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 ويلبسون ثيابا يحلون فيها من أسوار من ذهب ويلبسون ثيابا خضرا من سندس ويلبسون ثيابا خضرا من سندس وإستبرق متكين فيها على الأرائك نعم الثواب وحسنك مرتفقا واضرب لهم مثل الرجلين جعلنا لأحدهما جنتين من أعناب وحففناهما بنخل وجعلنا بينهما زرعا تلك الجنتين جنتين أتوك ولم تظلم منه شيئا وفجرنا خلالهما نهرا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 وما أظن الساعة قائمة ولئن رددت إلى ربي لأجدن خيرا من عام قَالَ قال له صاحبه وهو يحاوره أكفرت بِالَّذِي بالذي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 نتك قلت ما شاء الله لا قوه الا بالله ان ترني انا اقل منك مالا وولدا فعسى ربي ان يؤتي لي خيرا من جنتك ويرسل عليها حسبانا ويرسل عليها حسبانا من السماء فتصبح صئيدا زلقا أو يصبح ماؤها غورا فلن تستطيع له طلبا واحيط بثمره فأصبح يقلب كفيه على ما انفق فيها وهي خاويه على عروسها ويقول ويقول يا ليتني لم أشرك بربي احدا ولم تكن له فئة ينصرونه من دون الله وما كان منتصرا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 وَيَوْمَ نُسَيِّرُ الْجِبَالَ وَتَرَى الْأَرْضَ بَارِزَةً وَحَشَرْنَاهُمْ فَلَمْ نُغَابِرْ مِنْهُمْ أَحَدًا وَعُرِضُوا عَلَى رَبِّكَ صَفًّا لَقَدْ جِئْتُمُونَا كَمَا خَلَقْنَاكُمْ أَوَّلَ مَرَّةٍ بَلْ زَعَمْتُمْ أَلَّنَّ جَاءَ لَكُمْ مَوْعِدًا وَوُضِعَ الْكِتَابُ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 بئس للظالمين بدلا ما أشأتهم خلق السماوات والأرض ولا خلق أنفسهم وما كنت متخذ المضبين عبدا ويوم يقول نادوا سركائي الذين دعمتم فدعوهم فلم يستجيبوا لهم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 وكان الإنسان أكثر شيء جدلا وما منع الناس أن يؤمنوا إذ جاءهم العدى ويستغفروا ربهم إلا أن تأتيهم, إلا أن تأتيهم سنة الأولين أو يأتيهم العذاب قبلا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 وَإِذْ قَالَ مُوسَى لِفَتَاهُ لَا أَبْرَحُ عَدْتَ أَبْلُ وَمَجْمَعَ الْبَحْرِينِ أَوْ أَنْضِي حُقْبَاهُ فَلَمَّا بَلَغَ مَجْمَعَ بَعِينِهِ مَا نَسِيَاهُ تَعُومَاً نَسِيَاهُ تَعُومَاً فَتَقَذَّ سَبِيلَهُ فِي الْبَحْرِ سَرَبَى فَلَمَّا جَاوَزَا قَالَ لِفَتَاهُ آتِ لَغَدَا أَبَالِ قَدْ لَقِينا مِنْ سَفَرِنا هَذَا نَصَبَا قَالَ أَرَأَيْتَ إِذْ أَوْيَلَا إِلَى الصَّخْرَةِ فَإِنِّي نَسِيتُ الْحُوتَ وَمَا أَنْسَانِيهُ إِلَّا الشَّيْطَانُ أَنْ أَذْكُرَهُ واتخذ سبيله في البحر عجبا قال ذلك ما كنا نبخ فارتدى على ما قصصا فوجد عبدا من عبادنا اتيناه رحمة من عندنا آتيناه رحمة من عندنا وعلمناه من لدنا علما قال له موسى هل أتبعك على أن تعلمني مما علمت رسدا قال إنك لن تستطيع معي صبرا وكيف تصبر على ما لم تحط به خمرا قال ستجدني إن شاء الله صابرا ولا أعصي لك امرا قال فإن اتبعتني فلا تسألني عن شيء حتى أحدث لك منه ذكرا فانطلقا حتى إذا رتبا في السفينة خرقها قال أخرقتها لتغرق أهلها لقد جئت شيئا امرا قال ألم أقل انك لن تستطيع معي صبرا قال لا تآخذني بما نسيت ولا ترعقني من امري عسرا فانطلقا حتى إذا لقيا غلاما فقتله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 قال لو سد لاتخذت عليه اجرا قال هذا فراق بيني وبينك سأنبئك بتأويل ما لم تستطع عليه صبرا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 وأما الغلام فكان أبواه مؤمنين فخشينا أن يرعقهما فغيانا وكفرا فأردنا أن يبدلهما ربهما خيرا منه زكاة وأقرب رحما واما الجدار فكان لغلامين يتيمين في المدينه وكان تحته كنز لهما وكان تحته كنز لهما وكان ابوهما صالحا فأراد ربك فأراد ربك أن يبلغ أشدهما ويستخرجا كنزهما رحمة من ربك وما فعلته عن أمري ذلك تأويل ما لم تفطع عليه صبرا ويسألونك عن ذي القرنين قل سأتلو عليكم منه ذكرا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 فما استطاعوا أن يظهروه وما نقبا قال هذا رحمة من ربي فإذا جاء وعد ربي جعله دكاء وكان وعد ربي حقا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 الذين ضل سعيهم في الحياة الدنيا وهم يحسبون أنهم يحسنون صنعا أولئك الذين كفعوا بآيات ربهم ولقائه فحبطت أعمالهم فلا نقيم لهم يوم القيامة وزنا